هو اصلا خلقي ها؟ هو ديره ثاني الماده الاول قيل ودي حلوله وقيل ايش؟ العين ناس ما ومخالف للمذهب كله مخالف له ديار فلول حلول الأجل ولا حلول الافوات العين يعني الاجتماع بتقدمه الان الحين انت الحين <مشي> جاء من الهند فوت العين, العين نص إذا سا... جاءنا حبت رهن دمع. دي عين كما تلف ثبت كونه رهن فيك يا صاحبك وش عبا يبدل هبا؟ إذا قدو رهن فوح غريق الرهن ما بيه؟ لا قدو رهن قدو رهن ثبت كونه رهن من حين يضمن القيمة حي حين قد ما عب الشي لا سوى رهن, رهن دي عدم استجار والله عاري يا اخي والله دين هذا لا عيني اشتي مما يصح بيعه بيعه الا وهديا واضحيه حتى لا صح بيعها شرط فيها ان يكون مما يصح بيعه ما وسابريها برهن فيها ما يصح بيع لا شيء متنجس والله ما يصح بيعها الا وقفاً وهدين واضحية بيعها مرح في مرح بيعها مرح مرح صح بيعها بصح بيعها.. واذاة متكو الرهم يعني اذا كدو وقت كده.. بطل الانتفاع به ولا.. او يا صحياته وش ما احن نقوله قدها خلاص ما عندي السابين هنا ولا ضحيه ما عد بيصبر بيعه احن نقوله قدها كبشا ايد ربوه كبشا ايز اشترى عشترى بنية وا احن نربوه كبشا ايد ولا.. قدو قدو بنا, بنا عليه قده نوابه المن على هوايبه ولا اوجبها من بلاكه ديه عند الشرايه للتسرم ما عنده أيضو... ما والله أيضو... ديه ما بلا النهى تعالوا نهى حيبه تجيبها لا لا عاد يواجه ذا اذا قد اوجبها ولا ولا بيعها بالهدي ولا قد يا بعد قد على نس حكم الاضحيه وايش ما كان يسجل بينها اذا ضاع على حكمها رجل ما لا على حكمها عنده ناس النهي قدو مكروه الذا وأنه عنده هواقف جاء وبدأوا بشكل ربما على خصوص فيه دم هو طير ويش أتجاه لها؟ لا لا طير من ذلك هوا كذلك المؤجرة والمزوجة من غيرهما وغير عبديهما ما يصحيش فالمؤجرة هن يجعلها رهن ولا المزوجة ذاه أمه مزوجة ما يصح أن يجعلها رهن إلا إذا كانت منها عبد من الزوج ولا من المستاجر اي ولا من, من عبد هنا منافع المستاجر هذا المستاجر وعبد هاي هوتها اي وده ما جاب يستنع بالمرتهن لا ما لا كدو الشيء غير في اذا ما يصح المرتهن ما بيسمر المستاجر يستنع لا ما, بيستنفع بيستنفع بها ما غير ما هو في... يا مه مه مه مه مه كيف من غير هنا ولا إذا مثلا رهنها من عبدالزوج عبدالزوج ولا عبد المستقر سافر إنما معه الزوج ولا العبد ولا فهم شي واحد والفرعدون الأصل كذلك كذلك <تصفيق> لا, عبد لا عبده لا اذا من غير المستاجر والزوج وغير عبديهما <سؤال> <أنا> ما غير <عده صفيق> هذول اه نطلع على من غير عبديهما لا اذا انصرفت اذا, <تصفيق> غير عبدية. عبدية إذا هم اتصرف قال وقال من غيره من غيره غير العبد يعني ما اذا اسم العمه امي بس ابني على اس الله زوجتي عبديه اللي انا عندها شديده خلاص اذا عندك العكس مثلا الحينها العبد حقي هم يتصرف في اي يبيع ويشتري فزبرك ترهن عندها هي رامه هذه زوجتي كل احد عندك حين قال الناس يجوز ما له بفرق ما وانجز قلنا انا, أنا ما هو ها انا ذا الحين مزوج بنت واحد دريت ما يصح اني عندي رهن لا يقعلها عند غيري رهن عندك عندي والله عند عبدي اه انا دخل العبد شوف طلعت انت على هو, هو يا صح انها شرهن عنده الامس ثاني ها ولا هي زوجة عنده عند عبده اه انا بجاز عندي جاز عندي عبدي وشو له لا وجهه معش ولا مع عبده لا آه. لا لا من عندنا يعني انه من الا من من غير من ما هو هو وغير عبديهما ايوه وغير هو هو هو اللاعب ده يفوز هو اللاعب ده يجوز هو عبد واحد عبد يهما غيرهم غيرهم وعبديهما <تصفح> صح ما قال ما بشي معناها انهمشي واحد تمام تمام ذاك دون الاصل والنابته دون المنبت والعكس لا صح الله مثلا يقبل فرع الغصون فرعناها اه دون اصل الشجره ولا ولا الشجرة دون الارض ولا العكس راح هذا هذا بعد القطع فما هو سابع هل يشترط القطع اذا اشترط القطع بسافر يجب ان تجربت حينها الخشب ولا قلبي. الارض بعد القطع ولا بعد الارض شرط. آه. شرط. آه. ما هو شرط الا اشترطه ديك الساعة وساكر يعني انها كما قدي مقطوعه هي إيه لا لا لا حين انها بشرط نهي قطع قدي <تصفيق> عندك بشرط القطع ولا الارض بشرط قطع الشيء وجزءا مشاعا كذلك لا يصح إلا كله فيصح إذا ماذا لمعي ناصفة من الأرض مشاع فلا يصحي أجعل الناس فهير رحم رحم رهنت الأرضية كلها أهله الملك يوم غيره والله رحمتها أنت والشريك والله رحمتها والله ألي عندك سابق إذا كدوا كلها أرهن نصيبي ونصيب قال لا خا أذل لي لا ورهنت وش بايك قال لي أسحوا عن سبت الواحد أحيان جميل أه. ولا الواحد <تصفيق> <تصفيق> قال ولو رهنا من اثنين المشاع مثلا قد ليا الجربة هنا وواحد ورهنتها عند اثنين ولا رهنا هنا عند واحد من اثنين ولو رهنا من اثنين غلف يقتسيماني او يتهايان يتهايان اذا, هما... إذا ما اذا ما يصح اسمه هيك تسموه والنشي ما يصح اسمه كل واحد يجله اجلس عنده مليحل مليحل مليحل يبني يبني يبني آه. آه. قال حسب الحال مليحل يتهايان مليحل يتهايان اصلها <تصفيق> يتهايان تهايان <تحركت> اه لكن تحركت الان فتح ما قبلها قول بثاله تتهايان هاي مهاه هم يا حمزه <تعرف> لا تتهايان <تعرف> لا تتهايان بعد تتهايان مهاه مهاه حدا خطا تهايان الله حشتك انا لا تبقى آه. ما اذاه من الله المحايه صح جايه مها تاءها انت قت في الفصل قبل جايه ثايه ان واضح وواضح ثاء يا ان الهمزه بالهمزه هذا ايش قدمنا نذره الاستاذ زين ومؤخره اي ا قلنا في اخر uh. الكلمه ما تقلب ما تقلب يا زيد الغالي ما في اخر ما هيها الى قلنا بلا ما هي ما هي قلنا ما يثابت تقلب يا ولا لا هايا يا سهله يجوز قلبها على ما اذا الهمزه بتبقى على ما هي عليهم ويضمنوا لا كما حسب الحال ها قالوا لم يكن بعدها الف بس يا اذا تحركت ما قال لها الف لم يكن بعدها الف ما لك دي همزه اذا لك دي <تصفيق> خلاص ماشي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بداهي ألف من الدعام تقلب ألف بداهي من المهايئة أنا من المهايئة من المهايئة إذا ما بعدها لا ما قال ما با... شاء الله يكون بعدها ألف قال الله يجوه يلتزم فيها البتنة بعد الساعة الثانية تبقى الله لا يمسك <Mysterio> يا الله هو المبيع عتد انا بس نروح ديرها كيف المبيع على الشيب عند الشيء ما بلا ذا عندك طمناه والله انه بيديها المزرعه سي هنا المبيع بيديها المبيع ويقعد في المزرعه يعني هذا الشيء هذا الشيء اللي عندك راك لي امنا في جبل البصيره معه ما هل سببه هذا ما لا. لك الله اذا هذه الله استفعبه ولا بتقول ذاك ولا هي سببه هذا انا انا ما ولا جايز انا ادلك سببه هذا انا جايز لك لكن اذا قد مسك البصيره عنده تنكم ذاك اذا ما اذا عندك الجربه ها مستاشون ما هو جاهز السلام عليكم لكن جايز ان يخليه انك تستنفع بهانه خليه انك تزرع وتسوي فيه وهو رهن فيه وهو رهن ان رهن الأرض المزرعة وداها المزرعة عندك اللي قدي طمنة فانو نسها قال قدي تياران وقالها خليه ان تفع معك سابر قدو اما بل دهل ما بديش اصبر انت بعد بالراحه لو ماسك الرقبه هي ذاك والله <تصفيق> لله للراحه قبل تكير اهم حصل منه اما إذا قد... اذا قد رضيت له اذا رضيت له بها صابر بيصبر بيع على الرجال ها ك... بيع على الرجال هاي بيع بالشيء بلاقوا به بعده عمك هذا بيسبرو هي قرضه ويديها عنده رهن وينتبع بها الراهن ما هو الراهن مهاري مهاري ما هذه انتفع بها الراهن راهن دي اه امام ما دعوا ويجب مد كل منهما كله من ال اذا راهن عنده اثنين ويبقى ضمان المستوفي الضمان عده باقي إذا كده وفوه حتى يسلم إيه إما أقبض المالك خلاص ما يرده لما يستلمه المالك مقدس هو ما عده راني ما بسمه راني لا المبرئ ما إذا أبرأ فلا ما عده عنده هاي عده راني ما هو الله أمامه الوديعه إنه سامحه إنه سامحه إنه سامحه يعني بلاكاني هاجي وكب باه ما عاد هنا يعني ما عاد هنافع ها, ها... ها واحد يفيضمن فيضمن كله اذا رهنه لديه آ... من واحد ما هو من اثنين ثم هو يضمن الكل ولو هو مشعله بس الرهن نقول اذا سامح بعض استغفر مطعم باه خلاص للمبرئ عندها إذا إذا إذا جاء أطرا في بعض استوفار من بعض لا عندك ما في شيء عادة مستوفار عادة ضامن أي عادة ضامن لأنها بلا استوفار منها سامح لكن أو واحد مثلا رهنة لذا المشاع من واحد ما هو من اثنين م. وهو مشاع في أصله فإذن يضمن هو يضمن ال... الرهن, الرهن كله لا يقولها ما عاد إياك اللا نص النظام اللا نص نصها بلا وضيعها ويحبسوه حتى يستوفيه منهما إذا هم اثنين لا يسلم الله وقد استلم من الاثنين يقلها يسلم ذي في... قد... قعدة من أصفته يقولها الديني, الديني فإنظر الشياع فسد قدره أنت واحد شيء وارقع سامح لي أبيع منه نفسه الله والله, ما ما والله, والله مات المره ده مات المره راح الراهن والله قال منه ارث والله مات الراهن وتقسم قال يقول لي خالك جو خال على الشيء ذا هنا ما في ما ينتقل المال ورث اللي بعده سداد الدين جن جن اذا بقول اذا قالك مثلا اذا قالك ارث إذ منه والله والله قال ذاك ارث من الرحم اه مو تجي ده بعض الرهن ايضا فسد بعض الدين ولا بعض الرهن كذلك العكس وجتبعه لو على الدين الاشياء اه هم بلا على الرهن نفسها. لا على الرهن ماذا ينظر على الرهن على الرهن اه الشياع وفسد احنا في الرهن لا وش بيقول انت يا على يا اه ما بلا له قله ها شياع عليه المرهون فيه ولا المرتهن فيه اي باع بعض فسد اه نقول انت بالمرتهن دي وين يبل الشرح لا شتي قلنا هو با يلزمه الحين هيو قد الدين لا الرهن ما عده الا في بعضه لا عده لا كله <تصفيق> لا ما عده في كله اذا قام معين الصدين ذيات والرهن في الكل اي اذا ما رهن فلي الكل وش يدش من رهن هم قالين نصدين هم قالين نصدين لكن الرهن عاد على الدين كله كانه على الدين الله سابر على كله وجمع يناصفته من هذه جمعه يناصفته الرهن الرهن وافنا سيد انا وش على بعض الدين تقدر تسد رهن كان ما عاد نص الرهن عبد الله نصره عبد الله نصره يعني ذهب للنص ال... بعد ايش تريد ان الرهن مع نص الدين على شاع جاوا قدام ثلاث شهاع ولا ملك نص الرهن كذلك طلع وهو... على هالشيء يا يا سيدي انا في الرهن ان يكون م... مساوي للدق كال... كيف يكون مساوي للدق ماشي ذه زائد ولا ناقص الحين احنا نجيب بايف ثلاث الرهن اقوم ابريها واخرج منها كذا اذا اتفق <تصفيق> علي الرهن اقوم ابريها من الدين اه ودبل ما اتلاك. اه كبا امر غالب كبا يزرقوا السيارة ولا تسقوها جلوها عليها. فاقوز ابسها بحاملتين وخلاص. اه كبا يبرى اه رد الدرحن وخلاص. انا اشتماعك اه درد الدرحن. اه لكن عاد ضامن ويبقى ضمان المستوخي. لا ضعن. ما عبش يا. لا لا لعب لا المبري. لا المبري يخرج عن ضمان. صلى الله عليه اخلي لامي اجي من خلصت من ما يتحسف علي اضمن سيارتي اسمع علي هيك ولا لا سامحني ولا يصح في عين الا بعد التضمين لا يصح ان يكون الرهن في عام ادارهم في عين الا اذا هي مضمونة والله يضمن ليها هذا بمثلا وديعة مثلا عندك وديعة عندك وديعة ما أسابر أني أرهنها, أرهنها. أرهنها. أجعل فيها ها. رهن بقيل هاجو قدي هي وديعة. مضمون بقيل مضمون إذا هدين وما أرسل فيه رهن أنا مضمون ما لا أنا مضمون مش هو مضمون المدى أولا لي ومش شي شي هو مضمون مستعار ولا ده مثلا بسيارة أنا استعارتها يعني لا يصح أني أرهم فيها إذا قد قمنا ها؟ هاريا مضمونة فيهم طيب بدعي ضمن وادعي يا قال وياك في طلب من المستعير والمستأمن <تكتبه> كتاب مثلا مستعير وطلب باذنك دو تقمي ما ما عاد يحتاج له اطلب, من أطلب منه الرهن الله حبيبي راح انك بعده تس الله الله ياك مضمون اكون طلب الرهن من المستعير من المستعير والمستأمن يعني عرت شيء وقلت هبلي فيه هبلي رهن خلاص جاوك دو تقمين من مع بداية مع اختها جاية وكذلك المستعمل عند جانت اشكول انت, انت ها تقرب ال السيارة السيارة ها بسر كيفية وانتاها فيها خرهم وانت والله قط لايخ ايضا جاوك ديه ضام ضام للوديع ثمه ما يضمون الله على خير لا لا على تتطلب هذا المطلوب لا قال يا سيدي ما اضمن الوجه لا اذا على الساعه ما دعنك ثاني لكن ايش يقول الضمانك ما قال هبلي لا لا الوجه لو قال هبلي ضمان انا ما ولو قال انت ضامن ما يضمن ما مشي كذلك ما المايك في ليش الطلب بذاك الطلب نهي نهي اضمن يعني هذه الدراسه بيع الرهن بيقول المستاجر انه لانه بياخذ المنفعه اخذ المنفعه ونفع المال قال من المستاجر انه يضمنه ولا المستاجر ما يضمنه لا ما لا ما لا ما ضمنوه ما يضمنه فاذا منه ما يكفي؟ المستاجر ما بيضمن آه. إذا طبع منها بضمان ضمنه بمان. ولا ما ضمنه هل ما ضمنه؟ ما يضمن فيه مه ما تساجر ح... الم... مهن سيارة و بل... بل... جا فيها شيء لا، فنان قصم السعمان نا الحين ما تضمن فيه السيارة سهل إذا مثلاً شيء ما هو سابق ربما أنك ما هو جاد حين أقول لك لا تنسح لك هل قفرات لكن حين إتيك السيارة و اترخ لها المساور اذا هو لكن الناقصه دي هو بالمخرب انه ما يلزم اعدادنا ما قال اذا ضمن اذا قال هو يضمن اذا ضمن في قال ها وش رهن فيها ما طلب الرهن قدو تضمين لا هنا كنت كنت داش للسيره مسايكل والنظام استام ما انا قبل ما ندما هو قلت ها ترى هذا دبي سعر ده ما قال ها هذا المشترك خيره والمتاجر وراح صدام ايش في ما تقدر لا تدعني ما انا فاهمك لا لا هذا خير لا, ما, لا, استعجر. لا. لا استعجر. استعجر. ما يكفي فيها لا ما في فيها الطلب لا بده طلب ولا في وجه كذلك ما, ما يصلح <تصفيق> لك الله ادني رهن في وجه اذا كفي الوجه يا مهلا هلا كفالة وجه بس حظة اه ما, ما في ذمة الشيهاب لهم قابلة <تصفيق> وجنايتي كذلك إله مثلا قال له قال للكفير اللي وقال له تيلي يعني هاب طلب منها الرهن قال له أدل قال له أرهن عنده شيء الذي عنده لا أعرف الثاني وعلى ذات ما هو عليه ما هو عليه ما هو عليه في صح الرهن من ذات؟ ايه ما هو من ذيه ما في ذمة الشيف ما سبل ان يكون مقابلها شيء ما بلاهو كفيل وجه قالوا ولهو كفيل حوية العداد فما هو بصا يمنيه لا ماذا ذا كفيل وجه بس بس لا يحضر وجناية عبد كذلك اذا جنا عبد المالك ما هو سابري هابراهن قال الجناية لا اذا بدع ضمنها ضمن تحمل الجناية وارجع ضمن بها ايه كمان بقى من عدد ما يعرف شو وتبر بغير امر واضافه كذلك لا يصح الرهن تبرع تبرع على الغير بغير امره ما امره ولا اضاف اليه رقد ديره سيارهنا سكت ما سحرها لا يعني ما سحرها وما يعني هذول ما سحرها اه وراه لا يا سحرها باكو باكو رامن وقدر ضمان الرهن اذا ما رضيه صاحبه الدين قدو عندي قدو رهن لا عنده قدو رهن ما, ما كدو كدو رهن في قالوا لا مبلغ فاوته على ثلاث وانت هذا رهن هذا يا رهن ها واحد اخرى ان يقول هذا ها ايه وهو لا هو يضمنه إذا ثالث ولا وكل فوائده رهن مضمون كل ما حصل من فوائد فهو رهن مع الرهن لا كسبه كسب الرهن كان لا كسبه لكن شد يكون الكسب غير المعتاد <تصفيق> يعني إذا عادته النبي صرح فليوم بكذا اشتغل ذلك الشغل العادي ودقع زيد الله العبد زي آه. مثلا المرهون آه. يعني على قطعه اذا جه ما هو ما <تصفيق> ما هو ما هو فلا يضمنها بعد اعرفه كانه يسلم كلها على الراهن ما راهن. راهن. يعني ما دخل <تشف في الوظة> راهن عنده السلعتين راهن عنده البقره ورجع بي قيم الناس هذا عليه كل ما جاء وقالها ابن قالها كذا هو راهن يجمعهم عاد يا واحد قالها يعني هذا كيف الفاسد اي كلها كلها على الراهن كلها أقول ما لها دخلان زع عبارة نفقاه من علاجه من كل إذا هو اذا إذا رحنا البقرة حاسدنا ما بلا دع جوب هلا يلحقها برج ولا أجوب ولا يوب هلا في شيء الصاحب الوزاع لا أخليه عنده لا أخليه عنده خليه عنده لا أخليه شكت مزعت اهلا انا آه ودلاله ما واسمه بدحتا يقول لا يلا بعدني هو مثل هو مثل الملك ياخذوا معك يعني هو في يدك مثل الملك فإن أنفق المرتهن وفق الشريك حكم الشريك إن جاهو نواء إنه يرجع على يخطر فراجع وأنه ما نواء ما بشي لا لا حكم حكم يعني بحثنا لو أنفق عليها ولا نواء الرجل ما علي ما علي الشيء ذات لو فعل ما يوجع حاضر ابن ابن مثلا واذا راح يملك عليها ولا احد ولا طالب ولا جهه موجود سبحان الله ما يعني اذا هو قايم والله والله هو ما رضى ولا ما كل حاضر المسائل, مسائل, مسائل. ما يضمن المستاجر من سلم السكن ما اخذ الوديعة انا ما اضمن ما يضمن الغالب ولا لا لا ما اضمن ها متعاقد بعد انتهاء الموتهن والغاصي ما يضمن المعرضه اتقدم فصله انا ما نضمن ما يضمن المستاجر المستاجر السام بقى بعد انتهاء الموتهن انا اقول ما Insanallah alaikum. Insanallah alaikum. Insanallah alaikum. Insanallah alaikum. Muhammad.